بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لام م تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عَمَدٍ ترونها ثم استوى على العرش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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعنب وزرع ونخيل صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد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 على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إن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 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء أم منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهر له عقاب من بين يديه ومن خلفه يحفظون يحفظونه من أمر الله إن الله يا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له فلا ما ردله، وما لهم.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 لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله قل أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِيَ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ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 فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه ابتغاء حليه او متاع زبد مثله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 أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وما اواهم جهنم وبئس المصير للذين استجابوا لربهم الحسن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 والذين يصلون ما أمر الله به أيو صل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا تغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا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 يكون ووا صدرتم فنعم عقبد الدار اللهم نسالك والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما امر الله به اي يوصل ويفسدون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 من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبة لهم طوبة لهم سنو ما اب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون وهم يكفرون بالرحمن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 فَلَا يَيْأَسُ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعده الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت للذين كفروا فأملئت للذين كفروا ثم أخذتهم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 بلزين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابٌ الْآخِرَةِ أَشَدُّ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 وجعلنا لهم أزواجا وذريا وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيّنك فإنما فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا نعقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فللله المكر جميعا فللله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس